وَإِذْ طَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وفي صلته في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والتابع سبيل من أناب إلي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 ومن الناس من يجادل في اللاهب غير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهم إلَى عذاب السَّعير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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالْغُلِّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَن ولده ولا مولود هو جاز عوالده شيئا إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الخور